صوت العرب من القاهرة روحي حياتي <تصفيق> أسرتي ومعكم في أسرتي العربية اليوم أمام المايكروفون غادة كمال وشادي سمير الأخوة والأصدقاء أهلاً ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد وأسرتي العربية الأخوة والأصدقاء شهر مارس هو شهر الزهور اليانعة وهو شهر الربيع وشهر الاحتفالات أيضا بالمرأة العربية واليوم العالمي للمرأة خلال شهر مارس سنقوم بعرض تجارب ناجحة لسيدات عربيات يقدمنا تجارب ناجحة اليوم نعرض لتجربة البرلمانية الإماراتية روية سيف سلطان أو البرلمانية في المجلس الوطني للتحادي عن إمارة الفجيرة بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحية طيبة لجميع المستمعين لإذاعة صوت العرب إذاعة جميع العرب وتحية خاصة لجميع السيدات في العالم أجمع وأجمل الأمنيات لهن بمناسبة يوم المرأة العالمي وكل الشكر والتقدير لصوت العرب وللإعلامية المتألقة دوما غدا كمال لإتاحة الفرصة لي للحديث عبر أثيركم العريق في يوم المرأة الذي يعني الكثير لكل سيدة في العالم وقبل التطرق لموضوع عملي في البرلمان لا بد من الإشارة والإشادة بنماذج رائعة وكريمة لسيدات عظيمات من العالم بصورة عامة ومن مصر المحروسة بصورة خاصة حيث ما زالت أم الشهيد تتسيد الموقف تلك الأمهات اللواتي أثبتنا شجاعة نادرة في الجلد والتحمل بعد الفقد العظيم وتقف جنبا إلى جنب أم الشهيد سيدات مصريات لهن إنجازات كبيرة ومساهمات عظيمة ولدت من رحم المع... المعاناة وبالرغم من ذلك توالت إنجازاتهن الغير مسبوق اجتماعيا وقد تم تكريمهن من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشاد شخصيا بتجاربهن وقدم كل الدعم لهن وحقيقة شكلت هذه النماذج قدوة لنا أيضا وليس في مصر فقط ومنهن على سبيل المثال وليس الحصر تلك السيدة المصرية الكادحه البسيطة التي ارتدت ملابس الرجال لفترة طويلة لعالة أبنائها بعد فقد المعيل ولتحمي نفسها من تطفل الغير. أما بالنسبة لتجربة البرلمانية أو عودة لتجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد حظيت بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه بثقة قيادتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمراع الإماراتية وهذا الأمر لا يتوقف علي انا انما أيضا حظيت به جميع السيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة ولوقت طويل وجاء تعييني من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله كأول سيدة من إمارة الفجيرة لدخول المجلس الوطني الاتحادي مع اول سيدات من دولة الإمارات العربية المتحدة يمثلنا المجتمع الإماراتي والمرأة في البرلمان في عام 2007 وشكلت ثقة القيادة الإماراتية لنا جميعا كبرلمانيات حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهود وكانت تكليفا أيضا لخدمة الوطني والمواطن وإثبات جدارة المرأة الإماراتية وتتويج تجربتها السابقة الناجحة بالتجربة البرلمانية أيضا حيث المرأة الإماراتية كما يعلم الجميع إسهامات واضحة في معظم المجالات والميادين وحظيت بدعم كبير من القيادة ومن أم الإمارات صاحبة سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك حفظها الله رائدة العمل النسائي بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الدولة شخصيا كانت لي محطات عملية أخرى قبل خوض العمل البرلماني وخرجت بخبرات عديدة وظفت هذه الخبرات لاحقا أثناء عملي بالمجلس الوطني الاتحادي وحاولت جاهدة ترك بصمة وإنجاز حتى لو كان هذا الإنجاز بسيطا لأنه كما يعرف الجميع أن العمل البرلماني عمل جماعي ومن خلال لجان برلمانية ولكن لله الحمد تقدمت بمقترحات للحكومة بشأن المرأة وكان أحدها يخص الإسكان للمواطنة الإماراتية المتزوجة بغير مواطن وحقها في الحصول على قرض الإسكان أسوة بالمواطن الإماراتي والله الحمد بعد محاولتين استطعت اقناع عدد من الأخوة الأعضاء بدعم المقترح والمفاجأة الأجمل كانت بالدعم الذي ناله المقترح والموافقة الفورية من الحكومة أثناء انعقاد الجلسة التي كانت تختص بمناقشة مشروع الإسكان الحمد لله تمت الموافقة الفورية على المقترح وتم اعتماده في مشروع القانون الخاص بالإسكان وذلك بفضل من الله عز وجل وبدعم كبير من الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ختاماً أجدد الشكر لإذاعة صوت العرب إذاعة كل العرب والعزيزه غادة كمال على فرصة المشاركة في يوم المرأة العالمي. راجية لكم جميعاً كل التوفيق والنجاح. ونرجو أيضاً من المولى عز وجل لمصر الحبيبة وشعبها الطيب دوام العز ورخاء. وشكراً لكم رويسيف سلطان السماحي رضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي كشفت ان دكونك في قلبي واعظم يوم في التاريخ واجمل خبر في That عمري وحياتي my life and my life And with my eyes, I rubbed the fire And I Kishak. He الأخوة والأصدقاء تطوير التعليم التحديات وآفاق النجاح مؤتمر أقامته مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقامت بدعوة عدد كبير من الاعلاميين لتغطية أهم الإنجازات واخر الإنجازات والخطط لتطوير التعليم في مصر والآن مع كلمة الأستاذ ياسر رز رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. السيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. استاذنا والأستاذ الصحافة والإعلام المصري شيخ لقبائل الصحفيين وعميد الصحفيين العرب الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأستاذ كرم جابر رئيس الهاية الوطنية والصحافة أستاذ الوزراء الحضور الكريم يسعدني باسم زملائي في دار أخبار اليوم أن أرحب بحضراتكم في افتتاح من الثاني عن تطوير التعليم في مصر الذي يعد باكورة أنشطة عام التعليم الذي أعلن عنه ودع إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين عقدنا مؤتمران الأول بالتعاون والمشاركة بين جامعة القاهرة العريقة ودار أخبار اليوم تحديداً في شهر مايو عام 2017 واستهدف المؤتمر الأول البحث عن حلول إبداعية لمشاكل التعليم. وجاء المؤتمر كما تمنيناه نموذجا للتعاون المنشود بين مؤسسات الدولة في خدمة قضايا وانطل وانتهى المؤتمر في ذلك الحين إلى توصيات ومقررات فعاله اسهمت في دفع الجهود المبذوله بوزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي من اجل تحقيق طفره في العمليه التعليميه وتنوير الراي العام في البرنامج القومي لتطوير التعليم وكذلك تمكين الأسرة المصرية من الإحاطة في جوانب برنامج التطوير والمشاركة الفعالة في تنفيذه. واليوم نعقد مؤتمرنا الثاني في مطلع عام التعليم بعد أن عقدنا في دار أخبار اليوم ثلاث جلسات تحضيرية بمشاركة فعالة من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الدكتور محمد عثمان الخشط رئيس جامعه القاهره ونواب الوزيرين واساتذه الجامعة ورؤساء الجامعات وكذلك بحضور واسع من جانب رجال التعليم والخبراء في مختلف التخصصات وكان الهدف هو بلورة الغرض من هذا المؤتمر وتصميم جلساته بما يحقق الغرض المستهدف وأود أن أتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخش رئيس جامعة القاهرة العريقة على جهوده ومعاونته الصادقة لتوفير سبل النجاح لهذا المبتد السيدات والسادة إننا لا نريد الخروج بتوصيات مكررة توضع في ملف يحفظ في أدراج مغلقة إنما هدفنا هو تعميق الوعي برنامج تطوير التعليم وتحفيز المشاركة في إنجاز مراحله والخهوء بمقادرات قابلة للتنفيذ تسهم في دفع برنامج التطوير وتحقيق الهدف من إعلان عام 2019 عاماً للتعليم خالص ثمانيات للمشاركين والمتحدثين والحضور بمناقشات قرية مثمرة في هذا المؤتمر الذي أصبح محفلاً سنويا ننتظره في كل عام ونراجع فيه مع الامانه الدائمه للمؤتمر مسيره عام مضى ونضعه اجنده عام لدي ما زلنا معكم وهذه الجولة وأسرتي العربية ساعة باشتاء لخالي وعمي والجدي لحوادث من بتوع سدي لليلة من للي زمان لفرح بيم لكل مكان اللي بثنا الكبير والناس مليان خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين لعب الكورة فيش. مصر التي احتضنت منتدى شباب العالم واحتضنت أيضا منتدى أفريقيا 2018 تسلط الضوء دائما أبدا على الشباب المصري والافريقي والعربي ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لهم اهتمام كثير من القيادة في مصر والدول العربية يهتمون كثيرا بذوي الاحتياجات الخاصة وسياط الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قاعد من مصر قدوة لكل الدول العربية في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدرات الخاصة كان للزميل شادي سمير هذا اللقاء كابتن طارق عباس مؤسس ولاعب منتخب مصر للكراسي المتحركة منتخب مصر للتنس للكراسي المتحركة وايضا طبعا مدرب منتخب مصر سابقا اهلا بك كابتن طارق ومنورنا على موجات ازاحه الطلاب اهلا بيك يا مستر شادي ازاح حضرتك كابتن طارق يعني طبعا ادخال لعبة التنس للكراسي المتحركة في مصر مهمة كانت صعبة عليك حاولت فيها كتير وتقدمت بيها وحضرتك يمكن صاحب الفكره ومؤسسها وايضا كابتن المنتخب وطبعا يعني زي ما قلنا مجهود كبير ليك للوصول بالمنتخب مصري لهذا المستوى. والله اول حاجة لعبة التنس لكراسة متحركة هي لعبة من اجمل الالعاب اللي انا لعبتها لان انا كنت بطل اولمبي في, في لعبة السباحة وانا الموديفيشن اللي جالي لان انا كنت عايش برا في امريكا 15 سنة ولعبت اللعبة دي هناك لمجرد الترفيه وانا بحاجة بحبها حتى قررت ان انا انزل مصر في 2008 وبدأت ان انا افكر ازاي انشر اللعبة دي فكان موضوع بالنسبه لي ان انا الاقي ملعب وان انا الاقي طبعا ناس وذيسابيليتي يعني ناس عندهم اعاقات والكراسي معايا جايبه معايا من امريكا عندي ثلاث كراسي فقلت لي لا ده كرس واحد اقدر اطلع بيه 5 ابطال او حتى ستة ابطال يبقى بالنسبه لي انا عملت انجاز كبير فالحمد لله بدات القصه دي واحد واحد كده بدات امرنهم لوحدي فالموضوع كبر لقيته بقى في 12 لاعب معايا في اول شهرين ورحت في بالصدفة اتمرن في مكان موجود في في منتجع من منتجعات الكبيره في مصر فيها ملاعب كثيرة ولقيت ان اللي موجود في المنتجع ده كابتن اسماعيل الشافعي طبعا من يعني اقول ايه التنس المصري اسطوره من اساطير التنس يعني وحاجة كنا كل... كان نفسي طول عمري اشوفه كواحد رياضي بس الصدفة البحت ان انا الاقيه موجود في نفس المكان اللي انا كنت بلعب فيه فشافني فقال لي انا نفسي اعمل اللعبه دي في مصر فكلمت معاه قلت له طب يعني أنا ما عنديش مين علما ممكن أضرب قال لي في واحد كان فيها عايش في أمريكا وعايز شو اللعبة وكلموه عليه في الاتحاد الدولي قلتوه ده هو ده أنا فهو طبعا ما كانش مصدق كانت الصدفة غريبة جدا لأنه هو كان بفكر في القصة دي وفي نفس الوقت أنا كنت متحمس للموضوع قال لي تقدر تجيب لي اللعبة دي بكرة وراح متصل بصاحب المنتجه وبدأنا فعلا إن إحنا نتعرف على مكان جديد المعاقين يقدروا يدخلوا فيه ويعملوا شو التالن تبتاعهم وال اللي ممكن يعملوا أو العزيمة والإرادة اللي هي ممكن ما تلاشىش في أي حد تاني. وفعلاً حضرتك مرستها كأحد أصحاب أو متحدي العاقة مرستها في أمريكا وتعلمتها في أمريكا. اللاعبين اللي جبتهم كانوا بيلعبوها فعلاً كانوا بيمرسوها واللي أنت ابتديت معهم البداية. بالنسبة لي أنا أنا بدأت اللعبة في عمر 29 سنة وأنا أصلاً كنت ساعتها مخلص كاريير بتاعي بتاع السباحة أو حياتي في مجال السباحة واعتزلت السباحة بالفعل وبدأت بدأت أحب ألعب لعبة تانية وبالفعل انا اشتركت في بطولات اتعلمت مع مدرب من المدربين هناك بدأت ألعب برايفت وحاجات زي كده ولقيت نفسي إن أنا أقدر أشترك في بطولات فاشتركت في بطولات مع بطولات إجزيست جوة أمريكا موجودة حتى وصرت إن أنا أقدر ابقى الأول على أمريكا في خلال سنة في مجال الويليتشر تنس تامس ودي ديتني ده اخش إن للموضوع باحترافية اكتر وبدأت العب في بطولات كبيرة زي اليو اس اوبن وبطولات تبع الاتحاد الدولي للتنس بما ان لعبه التنس لعبه لا تتبع اتحادات المعاقين هي تتبع اتحادات الاسوياء زي الاتحاد الدولي للتنس ومن هنا بدأت اشارك في بطولات كتيره ووعش اللعبة وكرر ان انا يكون ليا يعني باع فيها هو مصري الحمد لله وقدرت اوصل للقصة دي يعني. بدأت التجربة مع كابتن اسماعيل الشافعي وطبعا أسست المنتخب واصلته ان انتم تاني افريقيا ويعني اكيد مجهود كبير في البطولة الاخيرة وحضرتك كنت مدرب المنتخب وايضا اللاعب اللي يمكن الحاسم في في معظم الوراء. والله في الفترة دي اللي انا قابلت فيها كابتن اسماعيل الشافعي كان هو عضو الاتحاد الدولي للتنس فهو ساعدنا برضك ان احنا نقدر ان احنا نجيب كراسي وكمان بعديها بفتره انا اضطريت ان انا اعيش في تونس فتره كبيره وعملت اللعبه دي جوه تونس وبعد في الفترة دي رجعت مسكت المنتخب وقررت ان انا اركز في التدريب والحمد لله طلعنا معسكرات دوليه في بلجيكا والنمسا وقدرنا نحصل فيها على على بطولات للجونيورز اللي هم الناشئين وقدرنا ناخد فيها مركز تاني وكان لينا لاعب اسمه محمد رفعت وصل ان هو يوصل من التوب 10 في لعبه الوليد شير تنس للناشئين وبعد كده انا سافرت في تونس فتره بردك ورجعت وبدات العب تاني رجعت على اني لاعب وشاركت في بطولات افريقيا وعلى الرغم ان انا بعدت شوية ولكن الحمد لله الخبره برضك فرقت معايا ان انا اقدر اشارك وكون لينا مكانة جوه القاره الافريقيه وقدرنا نكسب الحمد لله اخر بطوله اللي هي كانت في شهر يناير عشر خدنا المركز الثاني طبعا بعد يعني مباراه جميلة جدا وبعتبرها من احسن مباريات مع المغرب اللي هي كانت منافس قوي جدا جدا لينا في كل بطولات أي كابتن طاري عباس بتحلم احلام كبيرة جدا للتنس على الكراسي المتحركة. وبتحلم انك زي ما نشرتها في مصر. وزي ما اسستها بشكل قوي يكتب لك في التاريخ. ايضا بتحلم ان انت تأسسها في دول عربية مختلفة. حضرتك بتقول ان اعمل هاش تواجد يمكن في اكثر الدول العربية. رغم ان اكثر الدول العربية بتلعب التانس ومام الرياضات المفضلة. تنس الأرضي الارضي فيها. والله انا انا حلمي انا بدأته الحمد لله. بالصدفه لأن انا كنت يعني انا زوجتي تونسيه فكنت بعيش في تونس فقدرت ان انا احاول ادخل اللعبه جوه تونس وابتدي اعملها بنفس الطريقه اللي عملتها جوه مصر وعملتها كمان في اشتراكي في بطوله افريقيا في ليبيا وكان ليا لقاء مع السيد الاستاذ خالد الجيبي رئيس اتحاد المعاكين وعملتهم مباراه استعراضيه وهم على اتصال دائم بيا حتى الان ان انا اعمل لهم حاجه اسمها زي ورشه عمل هناك ان احنا نعمل التنس نقويه هناك و الحاجة الغريبة اللي انا شفتها ان انا على رغم تنظيم دول الخليج لبطولات عالمية من الطراز الاول زي بطوله دبي وبطولات في الدوحه وبطولات كبيرة جدا في في الخليج الا ان دول الخليج يعني ما عندهمش اي حد بيلعب ولي تنس او التنس على الكراسي المتحركة وده هدفي وحلمي ان اللعبه دي تنتشر في الدول العربية كلها بما فيهم دول الخليج وطبعا الدول اللي هي في الشرق الاوسط طبعا المغرب بتلعب اللعبه اليمن دلوقتي تونس وليبيا وان شاء الله عايزين نشوف دول الخليج زي السعوديه والامارات دوحه الكويت الدول دي عمان بجد بجد ده هيكون حلم حياتي ان احنا نعمل حاجه زي كده لان انا متاكد تماما ان لو اللعبه دي اتعملت في الدول العربيه ستقام لها بطولات خاصة فهتكون من انجح البطولات وهنلاقي دعم رهيب من الاتحاد الدولي للتنس كابتن طريق عباس عندكم بطوله قادمه إن شاء الله وطموحات كبيرة لو رجعنا للمنتخب المصري طموحات كبيرة للمنتخب المصري في البطولة الأفريقية القادمة بإذن الله إن شاء الله البطولة الجاية هتكون في كينيا احنا كان نفسنا انها تتعمل في مصر السنادي دي ولكن للأسف لظروف كده في الاتحاد ما قدتناش ان احنا ننظم البطولة مصر لو كانت نظمت البطولة زي كده كنا ان شاء الله كنا نعمل بطولة في منتهى الروعة ولكن كينيا من الدول اللي ليها اولوية في تنظيم البطولة دي لانها قريبة جدا من الدول اللي هي زي تنزانيا وزي مثلا ملاوي وزي الدول اللي لسه عندها تطوير للعبة التنس في المنطقة فكينيا ان شاء الله هتنظ احلامي ان احنا نقدر آه نكون آه الاول المره دي مش الثاني لان بجد هتفرق معنا لان اللي هيكسب بطوله افريقيا السنه دي عنده فرصه كبيره ان يروح الاولمبيكس وان يكون واخد الوايلد كارد ان هو يكون بيمثل بلده في اولمبيات طوكيو 2020. كابتن طارق عباس مؤسس لعبة التنس على الكراسي المتحركة في مصر وطبعا لاعب المنتخب المصري المتميز ومدرب منتخب مصر سابقا. بنشكرك جدا ونتمنى لك تحقيق كل أحلامك إن شاء الله في هذه اللعبة ونتابعك إن شاء الله ومن نجاح إلى نجاح. بشكرك جدا وامسي جدا وأتمنى رب بكرة يكون أحسن واللي جاي أحسن إن شاء الله. أوقات من كتر الخوف بنحس اننا تيهين وساعات من كتر التوهان عايش ما احنا عايشين اوقات من كتر الخوف بنحس اننا تيهين وساعات من كتر التوهان عايش ما احنا عايشين وازاي اتحقق حلمي من غير ما نكون إزاي يتحقق حلم من غير ما نكون كنا معكم مستمعين وأسرتي العربية كنا معكم أمام المايكروفون غادة كمال وشادي سمير ومن الهندسه الاذاعيه محمد أنور من غير احساس وضمير طريق يا سلام لو نصفى ونبقى عايشين كلنا راضين يا سلام لو نصفى ونبقى عايشين كلنا راضيين اوقات